الحمد لله أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يقول الشيخ محمد بن الوهاب عليه رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده قال في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة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 قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خمصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه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 ألا فلا تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك قال فقد نهى عنه في آخر حياته لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أراه البخاري ومسلم قال ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد أراه أبو حاتم في صحيح في هذا الباب يبين الشيخ محمد ابن الوهاب عليه رحمة الله خطورة من عبد الله تبارك تعالى عند قبر تنبيها على أن من عبد من في القبر هو أشد يعني خطرا وأشد حرمة والنهي فيه أوكد. يقول باب ما جاء من التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده أي الرجل الصالح أي فكيف كيف إذا عبده هذا الرجل الصالح لذي القبر فإن عبادته هي الشرك الأكبر وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب.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 Altyazı M.K. قال في الصحيحين في الصحيح في الصحيحين في الحديث رواه البخاري ومسلم الكنيسة هي معبد النصارى قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح فيه تحري الرواه في نقل الرواية فلما شك الراوي هل قال الرجل الصالح أو العبد الصالح أثبت اللفظين وهذا فيه شدة التحرر وفي نقل السنة وفيه جواز الرواية بالمعنى قال أولئك شرار الخلق عند الله لما ذكرت أم سلمة وفي رواية أم حبيبة أيضا الصور التي رأيها مصورة في الكنيسة قال أولئك شرار الخلق عند الله وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور وقد لعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك شرار الخلق عند الله لما ذكر أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور دليل على تحريم الشيئين بناء القبور على المساجد وتعليق الصور واتخاذها بشيء قد يوجب أو قد يؤدي إلى عبادتها من دون الله قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال القرطبي وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أعمالهم الصالح فيجتهدوا كاجدهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلفهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سد للذريعة المؤدية إلى ذلك ويعني قد أسلفنا قصة شرك قوم نوح عليه السلام وأن أوائلهم قد بنوا تمثيل وصنعوا أوثانا وأصناما على هيئة الرجال الصالحين الذين كانوا فيهم ثم ماتوا فلما مات يعني القوم الذين بنوا تلك التماثيل والأصنام وجاء من بعدهم من لا يعلم سبب بناء هذه الأصنام وصناعة تلك الأوسان ظنوا وأوحى إليهم الشيطان أن آباءهم كانوا يعبدونهم ويتخذونهم شفعاء فعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى قوله في متن الكتاب فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور لأنها هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك فالفتنة التي حدثت ببناء القبور على المساجد هي التي أوقعت كثير من الأمم السابقة وكثير ممن أشركوا من هذه الأمة في الشرك لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه خصوصا قبل موته حتى لا يفتن الناس به أولا وحذر من أن يفتن الناس بما يعني من بعده من الصالحين تكمل لكلام الشيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها واتخاذ القبور مساجد يعني أتى على يعني أنواع وله عدة معاني كلها يعني قد ورد وردت الأحاديث بالنهي عنها منها بناء البناء على القبر أو الصلاة إليه أي جعل القبر في القبلة أو الصلاة عليه يعني أن يتخذه مسجد كما جعلت الأرض مسجدا وطهورا فكل مكان سجد عليه يسمى مسجد فلا تتخذ قبلة يتوجه الناس إليها أو يضعوها فيما بينهم وبين قبلتهم ولا يصلون فوقها ويعني بالأولى هو المعنى المتبدل للزهن أن يبنى حولها فوقها بناء يقصده الناس للصلاة وقد تواترت النصوص تكملها لكلام شيخ الإسلام المتريمية وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه قد صرح عامة الطائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشفعي بتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهة والذي ينبغي أن تحمل على كراهه التحريم إحسانا للظن بالعلماء وألا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه انتهى كلامه رحمه الله قال ولهما عن عنها عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجد أخرجا هذا الحديث أيضا في البخاري ومسلم وقوله لما نزل برسول الله أي نزل به ملك الموت والملائك الكرام عليهم السلام طفق معناه جعل يطرح خميصة الخميصة والكساء الذي له أعلام له خطوط خطوص طولية فإذا اغتم بها كشفها أي عن وجهه وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور عن بيئه المساجد يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى قوله يحذر ما صنعوا الظهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لامته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات وهو من أعظم السيئات والمنكرات وما شعروا أن ذلك محاد محادات لله ورسوله قال القرطبي في معنى الحديث وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة, عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصناع انتهى كلام القرطبي قال شرح الكتاب إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم قوله في الحديث ولولا ذلك أجرز قبره أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لا أبرز قبره وجعل مع مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقية. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا على الفتح يكون الذي خشي هو النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي يقربه فيه. وعلى رواية الضم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا فيكون الذي خشي ذلك هم الصحابة الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشياتا أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوبا تعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتأذير منه ولعني فاعله قال القرطبي ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليه وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبل إذا كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما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 ولو كنتم متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك قوله إني أبرع إلى الله أن يكون لي منكم خليل أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله وأما الخلة فهي فوق المحبة والخليل هو المحبوب غاية الحب المح... الخلة أعلى درجات المحبة وهي مشتقة من الخلة من الخلة بفتح الخاء وهي تخلل المودة في القلب كما قال الشاعر قد تخللت وقد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا وهذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمه الله تعالى قال القرطبي وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خلة غيره فإن الله اتخذني خليلا هذا بيان أن الخلة مقام فوق مقام المحبة وهو أشد الحب قال ابن القيم عليه رحمة الله وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فمن جهلهم فإن المحبة عامة والخلة خاصة وهنا وهي نهاية المحبة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين وخلته خاصة بالخليلين عليهم السلام قوله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة وكذلك فيه الرد على الرافضة وهم الجهمية وهم شر أهل البدع وأخرجهم أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد قال المصنف رحمه الله وهو كما قال بلا ريب الرافض الذين يسبون أبا بكر وعمر بل ويكفرونهم رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قالوا وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره قد استخلفه على الصلاة بالناس وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر وذلك في مرضه الذي توفي فيه قوله ألا وإن, وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد الحديث قال الخالقي وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا مخرج على وجهين أحدهما أنهم كانوا يسجدون لقبور الأنبياء عظيمة الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حال الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء والأول هو الشرك الجلي أن يسجد لقبر نبي والثاني الخفي شرك خفي وهو أن يعبد الله في مدافن الأنبياء فلذلك استحقوا اللعن قوله في متن الكتاب فقد نهى عنه في آخر حياته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 جُعلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا روه البخاري ومسيق قوله فقد نهى عنه في آخر حياته أي كما في حديث جندب وهذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة السابق يقول شرح الكتاب قلت فكيف يسوق بعد هذا التغليظ؟ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها هذا أعظم مشاقة ومحدة لله تعالى ولرسوله لو كانوا يعقلون قوله الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله أي الصلاة عند القبور من اتخاذ القبور مساجد حتى وإن لم يبنى حول القبر مسجد فقدمنا أن اتخاذ القبور مساجد يحدث بإحدى ثلاث إما أن يصلي عليها وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده أي البقعة التي يصلي عليها وعنده طهوره فأي مكان يسجد عليه الإنسان يسمى مسجد لأنه يسجد عليه. فإذا سجد على القبر فقد اتخذ القبر مسجدا المعنى الثاني أن يصلي إليه أن يجعله في قبلته المعنى الثالث وهو المتبادل إلى الذهن أن يبنى على القبر بناء ويتخذ مصلى قال ابن القيم رحمه الله وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وضرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغة بصيغته صيغة لا تفعل وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصى وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخشى ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه فأبل المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين إلى آخر كلامه عليه رحمة الله قال الشارح رحمه الله تعالى وممن علل بخوف الفتنة بالشرك أي لا يصلى عند المسجد ولا عند القبر ولا عليه ولا يبنى عليه مسجد ممن علل ذلك بخوف الشرك في الفتنة الشرك أي لئلا يؤدي ذلك إلى الشرك الإمام الشفعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم رحمه الله قال هو الحق الذي لا رأيب فيه قولوا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا أي لما علموا من تشديده في تغليظ في ذلك وتغليظه النهي عنه ولا عن من فعله أي أن الصلاة عند القبور من اتخاذ القبر مسجد ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يبن الصحابة على قبره مسجدا ولكنه خشى أن يعبد الله عند قبره فالصلاة عند القبور تسمى اتخاذ القبور مساجد قوله وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا أي وإن لم يبنى مسجد بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا يعني وإن لم يقصد ذلك بذلك كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا إن كان الإنسان لو صلى في أي مكان ولا يقصد المكان ده بالذات لا يعينه بل أدركته الصلاة فيه فصلى فيسمى هذا المكان في حينها مسجدا فما بالنا لو قصد الصلاة في بقعة يعني هذا أولى بأن يسمى أنه اتخذ هذا المكان مسجد قوله كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي فسمى الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثني من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها قال البغوي في شرح السنة أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس انتهى كلامه عليه رحمة الله قوله ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد الحديث صحاء الشيخ الألبني عليه رحمة الله من تدركهم الساعة وهم أحياء أي من تدركهم مقدمات الساعة كخروج دابة وطروع الشمس من مغربها وبعد ذلك ينفخوا في الصور نفخة الفزع لأنه حينئذ يعني يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة قول الذين يتخذون القبور مساجد أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. ودي تلت يعني أشكال لاتخاذ القبور مساجد الصلاعن عندها والصلاة إليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحهم مع نبيهم وصالحهم مثل اليهود والنصارى. فما رفع أكثرهم بذلك رأسه بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة لله تعالى وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته قال شيخ الإسلام أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه قال ولا ريب في القطع بتحريمه ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قالوا هذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفي قال ابن القيم رحمه الله يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أفت جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية منهم ابن الجميزي والظهير الترميني وغيرهما وقال القاضي ابن كج ولا يجوز أن تجصص القبور يعني تدهن وتطلأ بالجير أو الجبس ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب والوصية بها باطلة أي يوصي بأن يبنى على قبره قبة الوصية بذلك باطلة لأنه شيء محرم فالقبر يعني نهي أن يرفع فوق يعني القدر الذي أخرجه من القبر والتراب ونهي أن يجسص يدهن ويطلع فبالأولى النهي عن أن يبنى عليه بناء خصوصا لو كان هذا البناء ليتخذ مسجد وقال الأذرعي وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يجسس القبر أو يبنى عليه وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره وهذا الحديث حجة عليه حجة على من أجاز ذلك عليكم السلام وقال ابن رشد كره مالك البناء على القبر وجعل البناء وجعل البلاطة المكتوبة قال وهو من من بدع أهل الطول أحدثوه إرادة الفخر والمباهات والسمعة وهو مما لا اختلاف فيه البلاطة المكتوبة يعني كان يجعل بلاطة على القبر ويكتب عليها إن كان الذي يكتب لمعرفة تاريخ الدف أو لتمييز القبور عن بعضها هذه القبور عائلة فلان وهذه قبور عائلة فلان حفظا للحقوق هذا مما لا بأس به أما إذا كان يكتب عليه افتخار هذا فلان فلان العلامة الملك الفهامة أو المجاهد أي فخر من ليس هذا مقام فخر فهذا مما ينهى عنه وقال الزيلعي في شرح الكنز ويكره أن يبنى على القبر وذكر قاضي خان أنه لا يجسص القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجسيس وللبناء فوق القول بناء فوق القبر والمراد بالكراه عند الحنفية رحمه الله كراهه التحريم وقد ذكر ذلك ابن مجيم في شرح الكنز وقال الشافعي نكسر من قول أخوة العلماء لمعرفة مستقر عليهم من تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد وقال الشافعي رحمه الله أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهه كراهة التحريم قال الشارح رحمه الله تعالى وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار قال ولا يجوز اتخاذ المسجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى إلى آخر الحديث وقد روين أن ابتداء عبادة الأصنام عظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها أي أن هذا هو سبب شرك العالم فلا فلذلك نهى نبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل مثل هذه الأفعيل في هذه الأمة حتى لا يكون سبب لانحراف الأمة وحيدها عن الصلاة المستقيم إلى الشرك قال الشيخ الإسلامي نترمي عليه رحمة الله وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديد والعتيقة انقلبت طربتها أو لم تنقلب يعني كل هذا لا يجوز الصلاة فيه ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا يعني لأن العبرة مش لنجاسة المكان بل العبرة لالا يفضي ذلك إلى الشرك لأنه من المتصور أن يكون هناك قبور وبينها يعني طرق وسكك طاهرة ومع ذلك مع طفرها لا يجوز الصلاة فيه قال العموم الاسم وعموم العل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا الذين اتخذوا قبور أنبياء المساجد ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب يبقى المساجد اللي بنيت على القبور لا يجوز الصلاة فيها على خلاف من أهل العلم هل يعني تصح الصلاة أم لا والراجح أن يعني الصلاة صحيحة ويأثم الفاعل ل لأنه خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور أهل العلم على أن الصلاة صحيحة مع الكراهة والحنابلة يقولون باطلة مع الحرمة والصحيح أنها صحيحة مع الحرمة تصح الصلاة ولكن يحرم على الفاعل فلا يحاسب يوم القيامة على أنه لم يصلي بل سقطت عنه الفريضة ولكن لما صليتها هنا؟ لو مش عارف ده مسألة خارج بر الخلاف خالص صحيحة لكن لو عار يعلم إن هنا في قبر في المسجد وصلى ويقول يعني مسجد زي بيت المساجد وأقرب مسجد للبيت وغير ذلك من الحجج من الحجج يعني صلاته صحيحة ولكنه آثم آثم لمخالفة نبي صلى الله عليه وسلم ولا تبطل صلاة إلا من اعتقد أن المكان أفضل من غيره وأن هذا قرب لله عز وجل وأن أو كان يتقرب بصلاته لصاحب القبر فذا صلاته بطلة لا شك لأنه لم يتوجه بها لله أما من صلى في مسجد به قبر ويعني صلاته لله ولا يعتقد فضيلة للمكان صلاته صحيحة وهو آثن لو هو لو تقرب بصلاته لمن في القبر دي آه يعني هذا شركة هذا سلطان طوبازيلة جمهور أهل العلم على صحة الصلاة جمهور أهل العلم على صحة الصلاة والرجح والله أعلم أنها صحيحة ويأثم ومع الإثم صحيح صلاة صحيحة لم يخل باركان الصلاة عشان تفسد ولكن كونه صلى بجوار القبر هذا محرم بل ملعون فاعله كلمة محرم لا نريد أن نستهين بها بل هي كبيرة من الكبائر ملعون لا عن النبي صلى الله من اتخذ القبور مساجد فالذي يصلي في مسجد فيه قبر يعني قد تعرض اللعن الله ولعزه بالله ولكن الصلاة هيئات الصلاة لم يخل بهيئات الصلاة أتى بها كاملة من الركوع والسجود والقراءة والتسبيح فالصلاة صحيحة مع الاسم والله أعلم قال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناوله اسم المخبرة وليس في كلام أحمد ولا بعد أصحاب هذا الفرق بل عموم كلامهم يقتضي مع الصلاة عند كل قبر سواء كان نبي أو غيره فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناول لحريم القبر وفنائه وعند كل قبر سواء قبر نبي أو غيره وسواء كان عند القبر مشرطا أو في فناء القبر في جوة أصور للمقبرة عموما الصور الذي الل الل يلف المقابر كل المنطقة التي تقع داخله هي في نطاق ما, ما يسمى بالقبور فلا يجوز الصلاة فيها بإطلاق قال, في وقال في قال فعلى هذا ينبغي أن يكون النهي متناولا لحريم القبر وفنائه ولا تجوز الصلاة في مسجد بني على في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا وقال في رواية الأثرم أي الأم محمد إن إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز وذكر حديث أبي مرثل عن المسلم لا تصل على القبور رواه مسلم يبقى المسجد اللي بجوار المقابر أو بداخل قبر يجوز صلاة الجنازة فيه لأن أصلاً صلاة الجنازة تجوز في المقابر أما الفرائض فلا قال لو تتبعنا كلام العلماء في في ذلك لحتم لحتمل عدة أوراق فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بينوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان يبقى علة النهي عن اتخاذ القبور مساجد لألا يؤدي ذلك إلى الشرك لألا يؤدي ذلك إلى الغلو بمن في القبور من الصالحين أو الأنبياء أو يعتقد من يعتقد صلاحهم وليس العلة النهي لكون المكان نجس لا العلة الأصيلة لئلا يفض ذلك إلى الشرك وقد يكون من هذا من من جملة العلل ولكن العلة الأصلية لإِلَّا الشرك لأن من المتصور أن ينظف المكان ويكون المكان ليس فيه نجاسة أو من المتصور فلو زالت علة النجاسة لا نقول ساعتها أنه يجوز صلاة عند الخبور بل العلة الأصلية لم تزل وهي خشية الغلو في الصلاحي قال فيه مسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك النهي عن اتخاذ الأصنام والتمثيل والصور والصور المنقوشة على الحيطان والمعلقة كل هذا منهي عنه محرم وقد نهى عنه الشرع لألا يفضي ذلك إلى تعظيم صاحبه وأن هذا أيضا من الأمور التي لا تدخل الملائكة في هذا المكان وهو محرم حتى ولو لم يعتقد له فضيلة هو محرم العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم وكرر النهي لأن هذا الأمر عظيم لأنه من الأمور التي يعني أدت إلى ظهور الشرك في الأرض وإن هذا من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى الشرك هو اتخاذ القبور مساجد وتعظيم من فيها وتعظيم الصالحين بصفة عامة الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر في تأكيد لأن الأمة خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتن الأم بعدما يتصلم به صلى الله عليه وسلم وفي تنبيه على الأدنى إن كان هذا لا يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وله ما له عند ربه لا يفعل بمن هو دونه في المنزل الخامسة أنه من سنن اليهود والنصره قور أنبيائهم المسألة الثالثة لعنه إياهم على ذلك أن لعن اليهود والنصره لأنه كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد أن مراده تحذيرنا عن قبره مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذا اللعن تحذيرنا أن نشابههم فنلعن كمال عنو. العلة في عدم إبراز قبره خشية أن يتخذ مسجدا. المسألة التاسعة في معنى اتخاذها مساجد وإحنا قلنا أن معنى اتخاذ القبور مساجد ثلاثة أمور إما أن يصلي عليها وإما أن يصلي إليها وإما أن يبنى عليها مسجد مسألة العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة فذكر الزريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمة أن شرار الناس من يتخذون القبر مساجد ومن تقوم عليهم الساعة هم أحياء مسألة حديق عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرق وهم الرافضة الجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد رده رده على الرافضة بكونه رفع مقام أبي بكر رضي الله عنه وقال لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لكان أبا بكر فهذا يدل على المنزلة التي له عند الله تبارك وتعالى فهذا يرد على الرافضة الذين يعادون الصحابة وأبو بكر وعمر بصفة خاصة وأما رده على الجهمية في إثبات صفة الخلة لله تبارك وتعالى والمحبة أن الله عز وجل يحب لأن الجهمية تنفي الصفات فأثبت أن الله عز وجل يعني أن الله يحب من عباده الصالحين بل شدة المحبة وصف الله تبارك وتعالى وهي الخلة فالله عز وجل يعني اتخذ إبراهيم خلينا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خلينا المسألة الثانية عشرة ما بولي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يعاني شدة في سكرات الموت وهذا اندل إنما يدل على بشريته صلى الله عليه وسلم أنه ليس بإله بل بشر من البشر أفضل البشر نعم ولكنه من البشر لا يرفع إلى مقام الألوهي ما أكرمه به من الخلة كذلك من الفوائد أن المرض والابتلاءات في الدنيا لا تدل على كراهة المبتلى بل أفضل البشر كانوا يبتلى بالجوع والعطش وجرح وكسرت رباعيته ويعني افتخر أحيانا ومرض وعانى في سكرات الموت ومات كل هذا لا يد... يعني الابتلاءات لا تدل على يعني بغض أو كره المبتلى عند الله تبارك وتعالى بل بالعكس إن كان المبتلى صالحا كانت كان الابتلاء دليلا على محبته واصطفائه ودليل على شدة إيمانه أشد الناس بلاءا الأنبياء ثم الأمثل فالامثل ويبتلى المرء على قدر دينه ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة التصريح بأنها أعلى من المحبة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة الإشارة إلى خلافته لكونه أفضل الصحابة فهو أليق من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته كذا نكون انتهينا من يعني شرح الباب نكمل في المرة القادمة إن شاء الله سبحانك الله ربنا وبحملك شهلاً لا إله أنت استغفرك واتوب إليك بالنسبة للناس اللي ساكنين في المقابر ايضا مفيش رخصة فيش رخصة لان هو يعني يصلي جوه القبر يخرج يصلي في مسجد برا يعني منطقة القبور الاصلا انه مش مبرر ولكن لو كان الامر فيه مشقة بالغة لان مثلا نفترض ان المقابر دي مثلا منطقة خمسة ستة كيلو مثلا يعني لو منطقة كبيرة للدرجة بما يعني يشق جدا الخروج براها لكل صلاة يبقى لأقول على فرد الأصل أنه يصلي برا المنطقة يعني يخرج خارجها ليصلي ولكن على فرض أن هي في مساحة كبيرة جدا جدا من المقابر يحجز في منطقة تمام ويستحسن هي ما تكونش في وسط المقابر عشان ما يبقاش في القبلة مقبور ويبقى المنطقة خاصة للصلاة لا يكون في المنطقة دي لا يدفن فيها احد ولا بجوارها ويبقى ليس امامها يعني لا, لا يكون في جهة القبلة قبور بقدر المستطاع وده تبقى تحتاج فتوى يعني خاصة لاهل المكان ولكن الاصل لا يجوز الصلاة في المقابر حتى لخاطنيها حتى لساكنيها حتى لساكنيها ده الاصل ولكن ان تعذر كانت المنطقة المقابر كبيرة جدا بحيث صعب خروج خارجها. يبقى دي فتوى الأهل المكان ساعتها بقى يحاول البحث عن مكان بقدر المستطاع يكون في عزلة عن القبور وما يكونش في اتجاه قبل في اتجاه قبلا لما يكونش في مقابر بقدر المستطاع. سان طلابرك الحين صحيح. حديث صحيح والله اعلم الحديث يعني هو كلام الكلام صحيح ولكنه مش مش حديث والله اعلم يعني. البلاء لي صفتين مع الانسان مع من كان عنده ذنوب يطهره ومن لم يكن عنده ذنوب أو كان البلاء النازل حجمه أكبر من القدر من الذنوب التي عنده فإنه يرفعه فالبلاء يكفر ويرفع من عنده ذنوب كفرت ذنوبه ومن لم يكن عنده ذنوب أو كان البلاء كبيرا بحيث كفر الذنوب وما زال بقية من البلاء يعني ترفعه يعني في الدرجات سبحانك وتعالى ربنا محمدك وشهدوا لأنت أستغفر كباته احنا قلنا قبل المحضرات تيجي ان الصلاة في المقابر او المساجد اللي فيها قبور لا يجوز ومحرم مع صحة الصلاة في, في كالجهة احنا مأمورين بالصلاة وهو ادها كما امر ولكن مأمورين برا ما يعني ايه في نهي عن الصلاة في المكان في المكان ده تمام طالما ان هو جاب شروط الصلاة كلها الصلاة صحيح ولكن لا يجوز إلا في حالة انه يعتقد انه يروح يصلي في المكان ده علشان القبر ده ده تطبط يعني اي في جانب المسجد جوه المسجد دي جوه المسجد اي يعني اوضه منفصله مثلا المسجد مبني عشان القبر اسمه المسجد اسم مسجد سري فلان والقبر ده الأصل لا يجوز الصلاة فيه حتى لا يجوز الصلاة في المسجد اللي فيه قبر حتى لو كان القبر في آخر الص في آخر المسجد أو في مين أو في شماعش بس الم... يعني لو نفترض إني في مسجد وبعدين شارع وبعدين مقابر بس المقابر دي مش في جهة القبلة والمسجد ده مش مبني عشان القبور دي ولا حاجة يجوز الصلاة في المسجد ده مش حرام لإن ده مش مسجد مبني على القبور أصلًا ولكن لما يكون طالما في فاصل لكن لما يكون مسجد مبني علشان قبر معين مجرد الفصل بجدار كده ما يكفيش الاعتقاد لسه موجود إن المكان ده فيه بركة لأجل الشخص فالأهل عين بيقولوا عشان المسجد ده صحي الصرفي لازم يكون بينه بين المخبرة طريق يمر فيه الناس يبقى طريق مسلوك مكان يبقى في انفصال حقيقي لكن الانفصال ده كده مش حقيقي في مساجد القبور فيها مش في بلتها وراء بجدار بسيط يقول لك هنا احنا كده فصلنا الابتعاد الاولى نقل القبر شيخي سامت ما يقول انه يجب ان لو كان القبر اسبق يهدم المسجد ولو كان المسجد اسبق ينبش القبر وينقل في مكان اخر وده بقى بحسب المصلحة المفسد.